ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجَرِّمُونَ لَا كِسُورُ أَوْسِهِمْ إِنَّ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو كنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأم جهنم ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجن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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أُخْفِيَ لهم من قرة أعين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 إنا من المجرمين منتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئم متى يهدون بأمرنا لم ما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.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 ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صالقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون